ما يحصل به هذا الثواب العظيم الزحزها عن النار وإدخال الجنة ويدخل الجنة فقال من أحب أن يزحزها عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن نؤتى إليه فذكر حق الله وحق العباد فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الإيمان بالله والإيمان الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بها ومن فائد هذه هذه الآية أن أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة صح؟ صح؟ ما فيه لا نفي ولا إثبات ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي جفهوز أعظم من أن يزحزح النار عن النار ويدخل الجنة أي جفهوز أعظم نعم ويريد بذلك نفي الرؤيا فنقول له إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرى رغبة ويكون رؤيته لله عز وجل أعظم النعيم أعظم فلسى في الآية ما يدل على نفل الرؤية طلاقا وإذا لم يكن فيها دليل على نفل الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل على ثبوت الرؤية والمؤمن هو الذي لا يتتبع المتشابه من القرآن يتتبع المحكم ويحمل عليه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 في بعض الار بلاد الارض أن هناك قتالا قتالا على الخبز على الخبز الطعام مع أنهم فقراء لكنهم يتقاتلون عليه لأنهم يسمعون أن هناك من يشبع من الخبز لا في بلادهم بل في بلاد غيره فإذا صرف الإنسان إلى الدنيا سيد الله أسلامه وصارت همه فإنهم فإنها ستغره وتأ وتخدعه ومن حاد الدنيا إلا متاعروه وأظن وأظن أن للحيري في مقاماته قصيدة عظيمة في في التحذير من الدنيا وما وهي قصيدة عظيمة من من جهة ومن جهة أخرى أنها تصلح على بحري على الطويل وعلى بحر الثاني دونه نحن ما عرف البحور لكن فيها البحر الطويل وفيها بحر دون هذا يعني ستقرأها على الوجهين. نعم وهذا من قدرته رحمه الله على الكلام كتاب هذا اسمه مقامات الحرير مشهور نعم نعم. الشيخ الحديث صلى الله عليه وسلم. أذكر بيتين في مدخل أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته أن الحريرية حري بأن تكتب في التبر مقاماته. التبر تبر ليش؟ الذهب. لكن ال... هذا من البيتان هالهما سليمان أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميطال الثاني ه... هذا شرك قسم غير الله لكن لعله من الذين يقول والنبي ما أحب بالنبي نعم السؤال نعم مراجع شرع الله درس القائد نعم ما هو مش وجوده على نعم هو المفروض انكم مغيبين هذا نعم تفصيل مغيب. تفصيل مغيب القرآن، والتفسير هناقش ان هي المشكله مو مش. هذا التفسير نعم. والله أنا خبرت يا شاكر النشيط لا تخيبني في خبرتي. نعم يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تقرأ حضرة الشاعر يوم القيام. نعم. معناه معناه لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المُعتزة هذه الآية جميع الناس لا يمزقون. فيكون أكثرهم تعب. لا. لكن مثل الآآآآيات الأنبياء الحسية انتهت بموت. نعم. الضابط يتسلى المصائب الغير لأنه قد يتوهم أن. إيش؟ الضابط في ااا تسلّي المصائب الغير لأنه قد يتوهم أن هذا تناف النصوص تدل على أن المؤمن كل جسد واحد. يصيبه ما هو معلوم إن أنه إذا أصيب أحد المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا به لكن أحياناً يصاب المؤمن بمصيبة مثله فيتسل بما أصابه يعني بمعنى يتسل يعني يهون عليه ما أصابه واضح؟ المحكم والمتشابة في سورة في آل عمران قصدر المحكم متضح اتضح معناه والمتشابه ما اشتبه منه المحكم مثل الآيات الواضح مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا محكم ليش لأنه واضح كل شيء يعرف شهر رمضان وكل شيء يعرف القرآن فيه آيات, آيات متشابه مثلا فجزاهم مثل ما قتل من نام يحكم به ذا وعدل منكم ما ديبال بار الكعبة أو كفاره الطعام المساكين أو عدل ذلك الصياد عدل أي عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء يختلف هي الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابه الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معناً فهذا خطأ لأن معناها ظاهر وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقةً وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حقاً فاطلاق أنها من المتشابه خطأ ونفي أن تكون من المتشابه خطأ نعم إيش؟ الخرف التي تم ينسح في هذا الحي اللي هي الغروه لا ما تعرف؟ بصحب لا ما هو بصحب نعم من كان في حاجة, في كان... كان في حاجة أخي كان الله في حاجته يعني أنك إذا اهتممت بحاجات حاجات إخوانك فإن الله تعالى وعنتم على ذلك فإن الله يعينك على حاجاتك ما <تصفيق> <تصفيق> معناه أن الناس يحب... تحب... تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. تحب الناس لما تحب تتعامل الناس لما تحب أن يعاملوك به من الصدق والنص والإخلاص والمعونة وغير ذلك. <تصفيق> ما المراد بالبينات <تصفيق> الآيات. البيانات. الآيات البيئة. <تصفيق> التي تشهد لهم بالصدق كذا. طيب. هل تعرف حديثاً يدل على سبب أو يدل على أن الإنسان إذا عمل به زحزة على النار وصل جنة ماذا ذكرناه لكم هو لا ينبغى أن ينسى لا حفظاً ولا عمل لأنه مهم نعم وهو الله بالله الأخر. أحسنت. تمام هذا مهم جدا يا مهم جدا طيب الصف الثاني يقول الله عز وجل ان ذلك من الشيطان يخوفوا ولا فلا تخافوا هل الخوف من غير الله ينافل إيمان؟ الخوف من الغسل إلى نعم. الخوف الطبيعي <تصفيق> هل ينافل إيمان أو لا؟ طيب ما الدليل؟ انما عاد نعم نعم, نعم. فخرج منها خائفا يترى طيب قوله تعالى ولا يحزن فيها قراءه ولا <تصفيق> يحزنك، ها؟ ولا يحزنك؟ يلا عبد الله. إيه، والقراءة الثانية. يحزنك؟ نفس القراءة. ها، يحزنك؟ لا. لا مسومة لأن لا نهاية. يحزنك من الرباع نعمة الله يقرأ يستبشرنا بنعمة من الله <تصفيق> الله تعالى الذي استجاب الله ورسولهم باني ما أصابهم القرح ما هو القرح الذي أصابهم الحزن زيمة <تصفيق> إيش متى في أُحد؟ يعني أصاب مقرح الجراح والقتل الذي حصل في أُحد. طيب هل هل كانت غزوة حينما ندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرجوا أو لم تكون؟ لعل لما ندبهم بعد يرجعون من من أُحد وخرجوا هل حصل غزوة؟ ما تدري من الآية؟ إيه ما تدري من الآية؟ لم يمسسهم سو. ولا ذكر أنهم تصور فدل هذا على أنه لم يحصل كتاب. نعم. بعده أنيس. لكن أنا أحفظ من أول لقّد سمع وممكن أن تسألني. أقرأ، أقرأ، أقرأ ما حفظ. لقّد سمع. نقرأ مش قليل. الذين قالوا إن الله فقير نحوم ورياء سنكتب شادة. نسكت. سنكتب مقال. سنكتب <تصفيق> وقالوا وقد رأوا الأم. بقربان كل قل قد جاء قل قد جاء جاءكم, قد جاء جاءكم. قد جاءكم بالبينات, بالبينات وبالذي قلت, وبالذي قلت. <تصفيق> أشر وأحفظنا جيدا. قل قد جاءكم قل قد جاءكم من قبل وبالذي رسلوا فلما جاءكم رسلوا. <تصفيق> <وقد> جاءكم؟ <تصفيق> <تصفيق> رسلوا. قد جاءكم قل قد جاءكم قد جاءكم رسل من قبل نعم. ما بلازم فلما من فلما قتلتموه؟ فلما قتلتموه؟ فلما؟ بدون ألف. فلما نعم. <تصفيق> قتلتم. طيب بارك الله فيك. لقد الله قول الذين قالوا ما المُراد بهذا بهذا الخبر؟ لا المُراد بهذا أنه كلم أحد وقيل تعددت الروايات في هذا. لا لا بهذا الخبر يعني لماذا أخبرنا الله بذلك؟ لأنه سمعنا. سمع هذا. نعم. نعم. هذا رد على الذين قالوا أن الله فقير حينما قال جاءت نزلت الآية من ذا الذي يفرض الله لكن م... نعم لكن م... لماذا أخبر الله بذلك يعني. هل يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم أي تهديد تهديد هؤلاء وربما يتضمن أيضاً تسليات بصول عليه الصلاة والسلام بأن الله سوف يعاقبهم من مقياه قوله سنكتب ما قال هل الله يكتب أول ملايكة؟ نعم ذلك من عزم القوي وإذ اقضى الله ميثاق الذين هودوا الكتاب لتبين انه للناس ولا تكتمونه فنبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا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 والله على كل شيء قدير اظننا نكشف اسم السابق اعوذ من من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا هذه الجملة التي تبلون مؤكدة كما هو معلوم بثلاثة مؤكدات بدر كيف هذه دائما تمر بنا نبينها نعم نعم نعم, نعم. والقسم, المقدم. والقسم المقدم لأن اللام هذه موطئ للقسم أي والله لا تبلون وال... والابتلاء الاختبار والله سبحانه وتعالى أحيانا يختبر بالخير وأحيانا يختبر يختبر بالشر كما قال تعالى ونبلوكن بالشر والخير فتنا وكما قال الله تبارك كما قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وذلك أن الإنسان دائر بين حالين إما شيء يسر به ويفرح به فهذا وظيفته الشكر وإما شيء يسوء ويحزنه فهذا وظيفته الصبر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وقال ذلك لا يكون إلا للمؤمن هنا يقول عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم في أموالكم إما من قبل الله عز وجل كالجواح وإما من قبل المخلطين كتسلط المشركين على أموال المسلمين وكل ذلك من البلوى كل هذا من البلوى الذي يبتل, يبتل الله به العباد وقوله أنفسكم يشمل أيضا البلوى المتصلة والمنفصلة البلوى المتصلة ما يحصل على الإنسان من بلوى من الله عز وجل في بدنه مثل المرض والعدس وما أشبه ذلك والبلوى المنفصلة ما تكون في الأولاد لأن الأولاد من أنفسنا يبتل الإنسان في ولده في أهله في زوجته في غير ذلك هذا أيضا من الابتلاء ثم إن الابتلاء الذي يكون إما من الله عز وجل وإما من المخلوق يبتل الإنسان في نفسه من المخلوقين يؤذونه أحيانا بالضرب وأحيانا بالقول وأحيانا بالقتل كما قتلوا الأنبياء بغير ولا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا وهم الوثنيون فقريش وغيرهم تسمعن منهم آدم كثيرا آدم بإيش في القول لأنه الذي يسمع مثل أن يعيروكم أو يسبوا دينكم أو يسبوا نبيكم وقد قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء مجاد وقالوا إنه مجنون فإن لا تعرف آلهتنا لشاعر مجنون وقالوا إنه كاهن ووصفوه بكل عيب ولا شك أن هذا يؤذي المؤمنين يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وظيفتنا نحو هذا الأمر الصبر ولهذا قالوا إن تصبر وتت فإن ذلك من عزم الأمور وقوله أذى كثيرا يعني وأذى قليلا لكن الأذى الكثير أشد على الإنسان من الأذى القليل ومع ذلك فإنهم أمور بالصبر ولهذا قال وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وتأمى لا تسمعن أذى ولم يقول ضرراً لأن هذا الذي نسمع يؤذينا ولكن لا يضرنا قال تعالى وَإِنْ تَسْكُرُوا وَسَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْلُهُمْ شَيْءٍ وهنا فرق بين الأذية وبين الضرر قد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر منه ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى أن عباده يؤذونه أي من عباده من يؤذيه ونفى أن يكون أحد يضر فقال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفري فتنفعوني وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينة فأثبت الأذية وقال تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر فأثبت الأذية أيضا أما الضرر فلا فهنا يسمع المؤمنون من من أهل الكتاب ومن المشركين ما يؤذينهم ولكنهم لا يضرهم ثم قال وإن تصبروا وتتقوا تصبروا على ما سمعتم وعلى ما تريتم به في أموالكم وأنفسكم والصبر بمعنى الحبس ومنه قولهم قُتِل صبراً أي حبسا يوقف ويحبس ويقتل وهو في في الشرع حبس القلب واللسان والجوارح عما يغضب الله عز وجل قال أهل العلم والصبر على ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلى أنواع أعلى الأقسام، وصبر عن عصية الله وهو دونه، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو دون الاثنين، لأن لأن الاثنين الأولين صبر على شرع الله والثاني صبر على قدر الله. والصبر على قدر الله يكون من المؤمن والكافر ومن ال... الناطق والبهين لكن الصبر على شرع الله لا يكون إلا من, من المؤمن ثم الصبر على المأمور أعلى من الصبر عن المحطور لأن الصبر عن المحور كف فقط والصبر عن المأمور فعل فهو إيجاب وعمل ففيه نوع من الكلفة بخلاف الصبر على عن فعل المحظور فإنه ليس إلا مجرد كف على أنه قد يكون أحياناً بالنسبة للنفس قد يكون الصبر عن المحظور أشد من الصبر على فعل المأمور يسهل على بعض الناس مثلاً أن يصلي لكن يصعب عليه أن يدعى ما حرم الله عليهم من الأمور التي تحثه نفسه إليها حثا طيب صبر الصائم على الصيام من الأول وصبره على ألمه الذي يحصل بالجوع والعطش لا من الثالث من الثالث صبر على قتل الأهل وصبره عما حرم عليه الصوم من الثاني، ولهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن جميع أنواع الصبر الثلاثة تحصل بالصائم، ففي الصيام صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر يوسف على إلقاء إخوته إياه بالبيع، ها؟ من الثالث، من الثالث، وشو هو من الأول؟ طيب وو عن إجابة امرأة العزيز من الثاني، صبر على المعصية. وصبره على الدعوة إلى الله وهو في السجن من الأول. نعم يقول وينتصن وتتقو تتقو إيش؟ تتقو الله عز وجل لأن لا تتجاوزوا أو تعتدوا على غيركم وذلك لأن النفس مجبولة على محبة الانتقام من الغير فربما إذا سمعت أدن أن تأخذ أكثر من نصيبها أسلمان تسمعني أسلم حجي نعم أين سرحت نعم طيب أقول النفس مجبولة على حب الانتقام من الغير إذا حصلت منه أذية فربما يعتذي الإنسان ويأخذ أكثر من حقه ولهذا قال إن تصبروا وتتقوا أي تتقوا الله عز وجل فلا تعتدوا على الذين أسمعوكم الأذى فإن ذلك من عزم الأمور أي من معزومات الأمور فعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفهول أي من الأمور المعزومة التي تحتاج إلى عزم وإلى همة وإلى مكابدة لأنها شاقة على النفس والعزم في الأمور من الصفات الحميدة التي وصف بها الكمل من الخلق قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالعزم لا شك أنه خلق عالي يهبه الله عز وجل لمن يشاء فإذا كان الإنسان عنده عزم في أموره فهذا هو الموفق أما الإنسان الذي ليس عنده عزم فتجده دائما في ملل وفي كسل وفي تهاون فإن هذا لشك خاص يخصر فالإنسان العازم في أموره هو الرابح دنيا ودين ودين وإن تصنوا وتستقوا فإن ذلك من عزم الأمور من فوائد هذه الآية, هذه الآية أولاً أن من البلاغة تأكيد الشيء بما يوجب الإطمئنان فيه، لقوله لا تبلون في أنفسكم. والتأكيد يقول علماء البلاغة إنه قد يكون حسنًا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون لغواً. قد يكون لغواً يكون لغواً إذا لم تدع حاجته إليه وذلك لأن التأكيد لا بد فيه من زيادة ما هي الزيادة؟ زيادة الحروف التي حصل بها التأكيد فإذا لم يكن حاجة إليه صار لغواً ثم إنه أيضاً لغو من حالة المعنى ولهذا لو أنك عكدت لشخص شيئا شاهده لعتب عليك وقال أنا ما أشوف أنا علمت لو قلت والله لقد صليت ركعتين حين دخلت المسجد وهو يراك شاهد ماذا يقول لك يقول كيف تقسم لي وأنا أشاهد هذا لغو من القول ويكون حسنا في التوكيد يكون حسنا إذا كان عند الإنسان عند المخاطب شيء من التردد إذا كان عند المخاطب شيء من التردد فيحسن أن تؤكد له الكلام ليطمئن ويكون واجبا إذا كان المخاطب منكرا أو فاعلا فعل المنكر تسمع يا عدم. متى يكون واجبا إذا كان الفعل منكراً كيف تقول نعم؟ نعم فهد إذا كان المخاطب منكراً أو فاعل فعل منكراً المنكر هو الذي إذا ألقيت إليه الخبر قال أبداً هنا يحسن، يجب أن تؤكد له والفاعل فعلاً المنكر هو الذي يفعل فعلا لو كان مصدقا ما فعله ولهذا قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لم يتون هنا فيه تأكيد بإن وإيش ولا هل الموت فاجل توكيد كلنا نعرف نفسه لكن لما كان فعل أكثر بني الإنسان فعل المنكر حسن التوكيد نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتفطن لما هو فيه من خير وشر ليعلم أنه ابتلاء من الله ففي الخير يبتلاء لإشك ليشكو وفي ضده يبتلاء ليصدق وفي ومن فوائد هذا الاد هذه الآية التأكيد على الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين أيضا وجهه أن الله أكد لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا هذا بالقول وهم يمكرون بنا بالقول وبالفعل ولهذا يجب الحق التحرز من اليهود والنصارى، وأن لا نتخذهم أولياء وأن نعلم أنهم لن نعطون قرشا إلا في مقابلة درهم أو أكثر ولين ينفعون بشيء إلا وقد فرون بأكثر منه يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين أداوة هؤلاء وأنه لا يجهد اتخاذهم أولياء وأنهم اليهود والمشيكين أشد الناس عداوة كذا أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى والخطاب هنا في نصارى معينين وصفهم الله بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا تكفرون وإذا سمعوا ما ونزل إلى الرسول تراعبون أن من الدم مما عرفوا من الحق فهل في نصارى اليوم من يكون هذا وصلهم أبداً بالعكس هم يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من محاربة اليهود لأنه صارت بينهم وبين المسلمين معارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم ولا المعارك الصليبية لا ينسوها أبداً فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من دين من دينهم المنسوخ الذي لا يقبل عند الله وحرصهم على ذلك وكونهم يجمعون حتى من العجائز من الأموال ما يقضون به على الإسلام ليدخل الناس النصرانية عرفنا أنهم يسعون بكل وسيلة إلى القضاء على الإسلام، ولهذا هم يأمرون أنهم في في حدود الأ الألفين ستكون فريق كلها على زعمهم نصرانية، ولكن بحول الله أن الأمر سيكون منقلبا عليه، ستكون إن شاء الله إسلامية. وسيدحرهم الله عز وجل ويردهم على عقاب خاعبين من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الصبر أمام هذا الأهداء وأنه من أو, أو نقول في هذه الآية الكريمة الثناء على الصبر الثاني أحسن الثناء على الصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء وأن لا يردنا ذلك على عقابنا وأن نحترمهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الآية منسوخة وأننا نصبر ونتقي إذا كنا عاجزين على الرد بالمثل أو هي محكمة والصحيح أنها محكمة وأنها إنما تكون في حال يكون الصبر فيه على الأداء خيرا أما إذا كان الأمر بالعكس فالخير مطلوب في جميع الأحوال ومن فوائد الآية الكريمه التنبيه على فضيلة العزم في الأمور بقوله فإن ذلك من عزم الأمور وكلما كان إنسان عازم في عموره كان ذلك عن جهله وأحسن ثم قال تعالى واذا الله ميثاق الذين اتكف الدرس الثالث نعم من من الكفار من يشتم الاسلام يعني ولا تاخذ القلب ما ما شك <تصفيق> الذي لا يتأذى بسب الاسلام ولا يثر له لا شك أنه ناقص الايمان بل يخشى على عليه أنه قد نزع منه الايمان بالكليه لأن لان مبدا الانسان ولو كان من وضع البشر لا يرضى أن احد يصب فكيف وهو من شاء الله زوجته صلى نعم إذا،, نعم، إذا, فعل، اذا كان فعله فعل ممكن نعم في يعني احسن قد نقول المراد يعني حسن وجود لكن فرق بين المنكر صراحة والفعل فعل فالممكن هذاك اوجب من نعم قد يكون الكلام بالتعلي وأحيانا يكون بالتدني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيهما عالم الإيمان فهذا أحيانا يكون من الآل الأسفل وأحيانا بالعكس وهنا من الحكمة في في هذا أن البلاء في النفس وإن كانه أمس بالإنسان وأصعب الإنسان هو عند بعض الناس أهو من من البلاء في المال البخيل لما عثر ورأى أصبعه قد تدمى قال الحمد لله شوي ولا في النعלה نعم وسرق صار المال أشد عليه أغلى عنده من البدن. نعم. والله أنا ما أتصور أن الفعل مما يصنع. إلا كمن يسمع عن الغير يمكن. يعني سمعت أنهم آذا فلانا بالفعل. أما الفعل نفسه فهو ما ما ولكن يرى عند الاذى نسمع انه نقول ان لله وانا اليه نعم كل نعم الذين قبلكم هذا لبيان الواقع وذلك لأن القيود أحياناً تكون لبيان الواقع لا للتح... لا للاحتراس لا... لا لاحت... لا لا وهذا كثير مثل قوله تعالى يا أيها الناس أقولوا ربكم الذي خلق فهنا لو قال قائل هل لنا رب لما يخلقنا نقول لا إذن لماذا قال الذي خلقكم؟ إبيان الواقع. نعم. الصبر عليه عليهم مطلقاً. الصبر عليه مطلقاً ما لم نكن أقوى منهم. فعندما كنا أقوى منهم فإننا نرغمهم على أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ونقاتلهم. نعم. نعم. نعم صحيح ولكن يا نوسف هنا كلمة كلمة تغني عن كل تهديداتهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فلتوكل منه نحن في الحقيقة إن خذلنا أو تسلط علينا هؤلاء العدافة فهو من أنفسنا والله عز وجل يقول ولينصر أن الله من ينصره إن الله لا قوي عزيز ولهذا أنا أحب من أخوان الشباب أن نحرص على تطبيق الإسلام وأن لا يعتمد على القوة المادية فقط القوة المادية لو اعتمدنا عليها لكانوا هم أقوى منه وأكثر عدبا وأكثر وأقوى عددا لكن القوة الإلهية المعنوية التي تصل الإنسان بربه هي التي لا تهزم فنحن لا يهمنا هذا الذي نخشى منه ليس من من من أسلحتنا نخشى من أسلحتنا النحن التي نصوبها إلى صدور وهي المعاصي والإعراض عن طاعة الله وصد الناس عن سبيل الله هذا اللي نخشى منه أما هم هم ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدس الله عز عزوجه وليس بشيء هم خايفين لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف أن نخاف منهم لنستعد لهم لا نتأثر بهديده ولا هم يقولون الشيعية خلاص تحطمت وهي العدو الأول لنا بالأول أما الآن فيخشى من الإسلام وهي العدو الأول لنا بالأول أما الآن فيخشى من الإسلام ولكن هل نحن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ ابدا ما استغلنا هذه الفرصة بل ضيعناها نعم فهد لا لا لا الصبر على هذا هذا الأعداء، نعم ما ننسخ لا نأخذ نأخذ بالثأر منهم في حال ضعف نعم في حال ضعف ن يحسن يحصل النسخ بما أتوا ويحفظون أن يرمجوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير <تصفيق> حفظ الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين يوتوا الكتاب من قبلكم الى آخر. ما نوع البلاء في المال عبد الله البلاء في المال نعم يعني الى عدة اشياء لهم يعني صلب البلاء اللي أي من صرع مثل يعني رسالة بعض على اموال المسلمين نعم ومنها ما يعني قدرا الله عز وجل من جوائز المصابين بالاسورنا احسن يعني يعتبر على هذا المجلس الأخير فيما فيما يفرضه عليه طيب الابتلاء علي في النفس نعم نعم بس نعم بس هذا كله في النفس غير النفس هذه لا اللي في النفس ما هو ينقسم صبر <تصفيق> لا لا نعم خالد ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المخلوقين مثال من قبل الله ما ما اخترت الله الصائقة من الله من الله عز وجل مثل المرض نعم وغيره والعجز وغيره. وغيره. المرض والضعف والعجز فقد الأولاد أيضا لأن الأولاد من طيب هذا تلاء بالنفس منفصل مثل الأولاد والزوجة وغيره واتلاء بالنفس متصنة تلبدأ... تل... المرض في البدن وكله من الله طيب والقسم الثاني. من المخلوق. من المخلوق. لا يضربها أو يشتمها أو يقتلها. أحسن. استمع. طيب. ما هو الذي من الذين تكسب من مراد بالذين تكسب اليهود والنصارى. هذا الذي نسمع يكون ضارا أو غير ضار. غير ضار. لكن قال أذاً كثيرة. نعم، لا يلزم الأذيه الضرر، ما الدليل أو ما هو حت مثال يدل على أنه لا يلزم الأذيها ضرر. دليل على هذا أن الله عز وجل قال: "أحيط قلتي يميني ويسحب الدهر وندهر". نعم، ونفى الضرر بقوله سبحانه وتعالى: "يعذين من تلوذ رني وترض رني". نعم، أحسنتم. طيب، وهذا أيضاً يتأذى الإنسان من الرائحة الكريهة ولا تضر. طيب قوله ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامهات بدر وش معنى الايه هذه الصبر والتقوى فلا يعتدو عليهم بأكثر من من عدواني. تمام. طيب. قوله من عزم أمور بداية الله. إيش معنى من عزم أمور؟ بمعنى مازم. يعني من من أمور مازومة. معنى العزم؟ نعم الأمور التي يعذب عليها آه. يعني تحتاج إلى عزم وقوة نعم تحتاج إلى عزم وقوة وصبر وجلد نعم ها ما هذا ما تريد ولكن عبرتها بما لا يدل عليه طيب في في, في الإعراب لا تسمعون فعل مضارع متصل بنون التوكيد ومع ذلك كان مرفوعا والمعروف أن الفعل المضارع يتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح بندور ليس مباشر أنه من التوكيد شيء مباشر العين بعدها أنه مباشر في الصورة لكن الأصل فيه هناك هو ومحذور تدل عليه الغم في الحقيقة واو مد يا لا تسمعوا نن اصلا او تسمعوا فيها حرف واو ون صحيح اذا مباشره لفظا لا تقديرا ونون التوكيد يتصل بالمضارع ابن كانت متصله لفظا وتقديرا وهذه متصلة لفظا لا تقديرا ثم قال الله عز وجل درس الليلة قال واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب اذ ظرف اللي ما مضى وتاتي في القران كثيرا محذوفه العامل ويقدره العلماء بقولهم اذكر اذ واذكر اذ اخذ الله يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل وقوله إذا أخذ الله ميثاق الميثاق والعهد الثقيل وثمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أختموهم فشد الوثاق, الوثاق. يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به الميثاق بمعنى العهد الثقيل وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد وقال الذين أوتوا الكتاب أن مراد بهم اليهود والنصارى أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم من الكتاب أن يبينوه للناس ولهذا قل تبيننه أن اللام موطئ للقسر يأخذ عليهم عهد بهذا لا للناس ولا تكتمونه هنا قال لا تبين ولا ولا تكتمونه فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال لا تبين لأن البيان ضد إيش ضد الكتمان ولكن نقول المعنى لا تبيننه بيان لا كتمان فيه لا كتمان فيه والكتمان نوعا إما إخفاء بعض الآيات وإما تحريف الآيات إلى معاني أخرى فإن هذا يعد كتما لأن لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر فالكتم إذا نوعان، إخفاء لبعض الآيات كما قرر الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونه الناس وتخفون كثيرا وإما يكون كتم كتم المعنى أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يحرف فالكتم إذن نوعان إخفاء الألفاظ والثاني إخفاء المعاني بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى فهذا كثمان ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد، وهذا اسمه محمد، هذا كثمان، كثمان معنى ولا لفظ، معنى. طيب، لا تبيننه الناس ولا تكتمونه فإن قال قائل، هل يشعر العالم بهذا الميثاق، وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب لا يشكر لكن, لكن إيتاء الله العلم له يعتبر مثاقا يعني كون الله يهب علما هذا ميثاق. ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذنب مثلاً ولكن عِيْتَاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين. قال ولا تكتمون فنبدوه وراء ظهورهم نبدوه أي نبذوا له نبذوا الميثاء أي طرحوه ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم. وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب حيث نبذوه نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهورهم فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا اشتروه به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل اللي اشتروه؟ ابقاء رئاستهم وشاهده وسلطانهم على قومهم. لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجهاتهم وصاروا كعامة الناس. فقالوا, فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا علينا الرئاسة والجاه والتقديم إذن ما هو الثمن ما هو المبيع وما هو الثمن المبيع العهد والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك ووصف الله هذا بأنه قليل وصدق الله فإن جميعنا في الدنيا قليل قال الله تعالى قل متع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فهذا الذي استدلوا هو ثمن قليل زهيد لا لا يدوم الإنسان ولا يدوم الإنسان له بل لا بد من زوال إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي استراح يقول فبئس ما يشترون بيس فعل الماضي جامد جامد يعني لا يتصرف النحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدا لأنه باق على حال واحدة والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسيل ويسيح لكن هذا جامد لا يتصرف وقول بئس ما يشترون كلمة بئس ونعم وما أشبهها تحتاجان تحتاجاني إلى شيء إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل ما والمخصوص محذوف والتقدير إيش فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء في هذه الآية في قراءات نسينا أن نبينها لكم قول لا تبيننه الناس ولا تكتمونه فيها قراءة ليبيننه للناس ولا تكتمون ولا يكتمونه يعني بالله بدلا عن التاء فعلى القراءة الأولى بالتأ يكون في الكلام التفات منين من الغيبة إلى الخطاب وعلى القراءة الثانية يكون الكلام منسقا واحد ليس في التفات ولالتفات ذكرنا أن فيه فوائد ما هي سبحان الله نعم. لا التنبيه على... على هذه الجملة نعم التنبيه على هذه الجملة لأن الإنسان لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن فإذا جاء التفات كأنه يقول انتبه هذا واحد نعم. لا تشويق السامع تشويق أحيانا يكون في تشويق السامع صحيح لكن شدة وقع هذا الشيء لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست وهو يريد سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسلوب الغيبة أهوى وقعا من اسلوب الخطاب وتأملها في قصة في الخضر مع موسى في الأول الجمعة الأولى قال له ألم أقول إنك لن تستطيع ما صبرت ألم أقول إنك في الثانية قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع لن تستطيع ما صبرت فكان الثانية أشد من الأولى أشد وقت طيب وفيها أيضا قراء في الآيات التي بعدها النقلان من فوائد هذه هذه الآية، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتمانه بقوله وإذا أخذ الله إلى أخذ ومن فوائدها التحذير من كتمان العلم. لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المتح وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه ألجم برجام من نار يوم القيامة نعوذ <تصفيق> الله كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة, القيامة لجامه يلجم به على فمه لسقوته عن بيان العلم ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهل العلم أنه يجب على أهل العلم أن يبينوه أن يبين العلم الذي أتاهم الله ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال قد يكون البيان بالقوم وقد يكون بالكتابة وقد يكون في المجالس العام وقد يكون في المجالس الخاصة على حسب الحال لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالاثبات ليتحقق الكمال، لقوله لا تبين ولا تكتبونه، ورفض ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم الكمال، لكن لما قال ولا تكتبونه أكد البيان وأن يكون بيانا كاملا ليس فيه إكتمال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الدم القديح لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله فنبدوه وراء ظهوره وأنتم تجدون شدة الوقف لقول نبدوه ثم شدة الاستكبار لقوله وراء ظهوره ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا يعني لم نأخذ مقابلة ولا مماثلة ولا ما فوقه ولكنهم ولكن بدله ثمنا قليلا مما يدل على خسة همهم وأن هما وأنهما ماهم تنيئة حيث الأخ أخذوا الأدنى بدلاً عن عن الآله ومن فائد هذه الآية الكريمة القذف بهذه الطريق القذف في هذه الطريق بقوله قوله فبيس ما يشروز ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم لأن الله تعالى أثنى بالقدر واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حالة والواجب البيان حتى عند عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب وهو وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهاد ثم قال الله عز وجل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 بدل التاء في فالقراءة ثلاث لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبن الذين ينافرون فعلى قراءة التاء يكون خطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب والمعنى الثاني أعم وأشمل يعني لا تحسبن أيها المخاطر وقولها الذين يفرحون بما أتوا الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن فأين المفعول الثاني أخلا تحسبن أخلا تحسبن فلا تحسبنه ما, ما تصبح المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبنه ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين ثم فرأ عليه قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العالم ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو المفعول الثاني والأول أقرأ أي لا تحسبنهم ناجين فلا تحسبنهم بمفازة وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا بل ثلاث قراءات فلا تحسبنهم وفلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم يعني لا يحسبون أنفسهم بمفازة من عذاب نرجع الىنا التفسير يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنَّة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا أي بما أتوا من الأعمال الذي التي يتقربون بها إلى الله على زعمه ولكنهم يفرحون بها منَّة على الله ورسوله وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه مثل أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثنى عليهم، وهم لم يفعلوا الصلاح، ومثل ما فعل أهل الكتاب، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها، فقالوا الآن غلبنا محمد، حيث قلنا أنه ليس هو المبشر به، فارجعوا بما أتوا. وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل فأما المسلم إذا فرح بمعانا عن الله عليه من المال من من, من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل لا رياءا ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية، فالذي يدخل في الآية الصنف، الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كثمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم من به ويحبون أن يحمدوا بما لم بما لم يفعل. حيث يتظاهرون للناس الناس بأنهم بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمننا به والثاني أصنف الثاني من المنافقون فإن المنافقين يفرحون بما أتم ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه وهم على العكس من ذلك يحبون أن يحمدوا بمالا بما لم يفعل من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم طيب قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب المفازة مكان فوز. أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب بل هم منغمسون في العذاب والعهد بالله ولهم عذاب أليم الجملة هذه السنافية لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم أليم بمعنى مؤلم فهي فعيل بمعنى مفعل وفعيل بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا ومنه نعم أيه ومنها قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور السميع بمعنى المسمع طيب في هذه الآية الكريمة فوائد وهي تحذير من يفرح بما أتى فرح منة وإداء الله عز وجل أو فرحا فرح غدر وخيانة كالمنافقين وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرا. أحيانا يسرح الإنسان وهو كاذب، وأحيانا يورني فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول فإن يقول مثلا صليت الفارحة آخر الليل. وتعوذ الله وكاذب. لكن من أجل أن يحمد على ذلك أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه أو يقول طبعت كتابا أو أنقذت غنيما أو ما أشبه ذلك وكاذب. هذا هذا قسم صرح بما لم يفعل وأحيانا وري يتظاهر أمام الناس أنه فعل. وهو لم يفعل فالذي يسمع في كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه فهذا لا أضع لأن كل واحد يحب أن يحمد يحب أن يحمد وإن لم يفعل ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس بأنه فعل هذا المذنوب ومن فوائد هذه العادة الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب لقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ومن فوائدها إثبات العذاب الأريم لمن هذه حاله وقد عرفتم أنها منطبقة على قسمين من الناس أهل الكتاب الذين كتموا سفة الرسول عليه الصلاة والسلام والثاني المنافقون ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير قول لله الجار مجهور خبر مقدم ملك مبتدى مؤخرا والله على كل شيء قدير جملة سنافية قوله لله ملك السماوات ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف فهو مالك لأعيانها وهو مالك للتصرف فيها قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من, من شرك وما له منهم من ضهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم لا يمن يكون المثق على يعني على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من, من شرك على سبيل المشاركة وما له أي ما لله منهم أي من هؤلاء الآله التي تلعونها من ضهير أي من معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان لأنه يقول هذه الأصنام هل هل لها ملك مستقل في السماوة والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل هل أعانت؟ هل تنفع شفاعتها إلا بإذنه؟ لا كله كله جوابه نفل، وعلى هذا فلا ينفعهم لا لا ينفعهم عباده هذه الأصناع، المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل دش الأعيان والتصرف، فالله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف، وقوله السماوات يعني السب والارض للجنس فتشمل الأراضين سوا والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف إنما جعلهم من بعد ضعف القوة فقابل الضعف بالقوة وقال وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فقابل القدرة بإيش في بالعدس فالقدرة ضدها العز والقوة ضدها الضعف وقوله على كل شيء قدير عام في كل شيء فما من موجود إلا والله قادر على إعدامه ومن معدوم إلا والله قادر على إيجاده وما من موجود إلا والله قادر على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر إذن هو على كل شيء قدير وهو قادر على أفعاله أليس كذلك؟ نعم قادر على أفعاله يفعل ما يشاء. وهو قادر على ذاته نعم ها يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامها مثلاً لا حاشا وكلاً فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصبر لأنه من المستحيل ولهذا قال ابن قال السفريني رحمه الله في عقيدته قال له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه بقدرة تعلقت بممكنه ولكن مع ذلك نقول من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسقط لأن الآيات الأشجعت بها بهذا عام ولا تقول إن الله الأعلى قد قال الشيء المستحيل لأن المستحيل أصل لا يتعلق لا يتعلق بالفعل يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمع ها؟ لا يمكن لأنه يتحرك لم يكن ساكن وإن سكن لم يكن متحرك إذن الله, الله قادر على أن يجعل الساكن متحرك والمتحرك ساكن لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد لا يمكن ساكن يعني غير متحرك متحرك يعني غير ساكن فإذا قال قال هل يمكن أن يجعل الله أن نجعل الله متحرك ساكنا؟ نعم يحول المتحرك إلى ساكن أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلاً لأن مادام حركة يعني إيش يساوي عدم سكون يساوي عدم سكون سكون يساوي عدم حركة بمجرد ما يتحرك انتفى عن السكون بمجرد ما يسكن انتفى عن الحركة ولكن كما قلت لكم من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا حاجة نفصل إنما نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل نعم شيخ حسان يكون لو قيل ان ألف الكتاب نعم بها عموما ومنها القرآن ويكون قوله ويكون قول الله بيان لبعض لأن هذا أعم. هو هوي تيحان لبعض العموم هذا هو أعم لكن حتى لو فرضنا ان العموم اللفظي هذه الامه في قول الذين فالعموم فالعموم المعنوي يشمله ولا الله من من اللفظ أن المراد أهل الكتاب كما قال في الأول ولا تسمعن من الذين من الذين الكتاب لكن نقول هو لم يعمه لم يعم هم. هذه الأمة من حيث اللفظ لكن يعم من حيث المعنى يقول الله سبحانه وتعالى حديث صلى الله عليه وسلم على ما في آخر الحديث. إينام؟ لا. لأنه لأن لأنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن يقول أن قيد الق القطة بالمشية. لأن هذا الرجل استغرب أن يدخل الجنة بعد ما حصل له. فقال إني على ما أشاء قدير أو قاتل. وهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا أشاء قدير. يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه وهو قدير سواء شاء من ما شاء لكن يو يو لما تعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة نظير ذلك في في الإنسان مثلا تقول أنا على ما أشاء قادر يعني لو إنسان كيف تفعل كذا وكذا هل تقدر عليك النعم الذي أريده أكثر عليه ليس المعنى أني إن ما أكثر إلا على ما أريد أقتل على ما أريد وما لا أريد ولكن لما كان يتعلق بالفعل معين صح أن يقيد في نعم. كأنه يقول إذا شئت هذا الشيء فأنا قادر عليه، نعم. كثير إيش؟ نعم يخوف بالله قال يجب أنك تنشر والناس حاجتهم للعلم أحياناً تكون مقتضى الحال الحاجة للعلم كما لو شاعت بدعة في الناس على سبيل العموم فيجب عليك أن تبين وأحياناً يسألك الإنسان سؤال خاص فيجب أن تبين أيضاً. ولهذا نقول سؤالاً بلسان المقال وسؤالاً بلسان الحال السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول ما تقول في كذا وكذا هذا سؤال باللسان المقال يجب أن تبي له الحق إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعلى ظنهم لأنهم لا يتحكمون إلى رسول يريدون لكن يريدون ما عنده إن جاء إن جاء إن وافق أهوائهم أخذوه به وإلا تركوه أما لسان الحال فإن الشيعة في الناس عمل محرم أو بدعة أو ما شبه ذلك فيبينوه للناس لأن الحال تقتضي تقتضي البيان لا موصولة أو موصولة. موصولة أو موصولة. موصولة. ها أو يا ها يجوز لا ما تصل مصاريف يا اما موصوده او موصوفه لو كانت موصوفه بالوسط هل قلبينها؟ لأن قد يكون من من المصلحة هل لا تدرس كل ما علمت قد يكون من المصلحة تدر تركز على الفقه على التوحيد على التفسير لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة نعم كيف ما كذب؟ كثير نهال يعني؟ ها. مو يعني ربانيون. يعتبر نادر. ولهذا مثل عبد الله بسم الله عنا. أسلم وحسن السلام وام من أحبارهم. لكن هذا يعتبر نادر. عقرب العموم.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 رقم الهاتف والفاكس 06 364 5 8 ورقم صندوق البريد 2-500-1000